فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تعبوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم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 كيف وإي يظهر عليكم لا يركب فيكم إلا ولذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بأيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله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 ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثؤ أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم يتهون. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايدي ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا فَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَ جَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ اولئك حبطت اعمالهم وفي النارهم خالدون انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فَعَسٰٓا۟ ؤُلَآئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُم سِقَاىَةَ ٱلْحَاجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَن ءَامَنَ بِٱللَّهِ كَمَن ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَجَٰهَدَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ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 يبشرهم ربهم برحمته منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم.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 والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْمُشْرِكِينَ نَجِسُونَ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خَفَتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فُضْلِهِ إِنَّ شَأْنَ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 والذي أرسل رسوله بالهداه ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان لا أموال الناس بالباطل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 فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا وَيَسْتَبِدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهِ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ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 وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يَهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اعْثِرْ اللَّهُ عَنْ كَلِمَاتِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ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 حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذل لي ولا تفتنني آلاف الفتن سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 ويحلفون بالله إنهم لمنكم وماهم منكم وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل لَوَالَو إليه وهم يجمعون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 وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها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 قل اؤذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم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 فَلَن نٰتَاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون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 والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكره اي يجهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفر في الحر وقالوا لا تنفر في الحر قل نار جهنم ما اشد حرا وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا نار جهنم ما اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاءا بما كانوا يكسبون فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى قَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلًا نَّرَى فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْآمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَأْذَنَكَ أُلُوطُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخُوَالِ فِي وَطْبِعَةٍ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 قال الذين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الاحرار ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم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 ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتردص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر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 وما كان استغفار إبراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدائها فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نئيلا ولا ينالون من عدو نئيلا الا كتب لهم به عمل صالح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 فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فَرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَّارِ وَاللَّيْجِدُوا فِي كُمْ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 وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ السُّورَةُ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عزيز عليه ما انتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش I'll leave